بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يقشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى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 انذرتكم نارا تلظى لا يصناها إلا الأشقياء الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ما له يتذكر وما لأحد يعده من نعمة تجزى إلا بتغاء وجه ربه الأعلى ولا سوف يرضى مع تحيات صدى الفجر الموقع الأول لقراء البحرين